كل اللي يعني ممكن يكون بنار حادي يوم الايس منك او حادي هاشيل يعني وقال الدرين انا كلها الكولبه فصح مبارسم وحس حادي غيام يعني اصحش ها ام كون دينان ايه مرئيس هالجيل واكالاولاس بنيهين واكالاولاس بنيهين اقابتي اقابتي شماها يعني قصدي وحواها انباري داس اغوط اسكسوح انبارا هايو قلو دا هدودي انو فضائح ايو ايه اولاسكالو اعجابه ماهي معنى كواهي ايه كي بحصوحها دي هالصوحها دي جيل تقول لأصوح هذي تقول لأصوح هذي تقول لأصوح هذي تقول لأم تيسي أي أساريين أغيام الأصوح <تصفيق> هذي اتق الله يا كعب سوء ليه كعب؟ سوء. لا تخاف لا يعني اتق الله لا تأكيد دو عينين ومفسق ويعني استئنافة للوضاء الله لا أتقي الله لئلا تأتي بناد إيمان مستأنف كدين العيان معنا نحو حقي و وحالهم جيده معنا سديح انا هدي فطر بهم فطر لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف صعب الله فطر بهم في البحر يابسا راخاف حديد عمله وراسم نموت اقعد الساعه سقراءه الجمهور تم سال ومانا اج المركب هذا حد عليه هذا ما هو اسمك النبي عثو الدير معي هناك على سنه جي المركب ورا باء ني كان حقيسه على الشخاب كنت بواجبت قال يا على هذا على زغادر بعد يا جي يلا سوء رويا ذكر الله أمري يلا سوء رويا ما سوء رويا ليلة إليك يعني وحزيد أسوء هذا من نمتو حيث تواجبي واجب كيسة هاي ذكر أو واجب كيسة هاي أصمد ملاي وحق ليسة هاي غاض انت عليك إخاذ زايد أسوء هذا هاي زايد جا وانا عقود اسمكين انتو عقود هذا لن يساعد سلم خاسر لكن سأسئلني فهذا بالقامد ساس لي أنه هو أسرسل حان قلت يا سري إنه لما الحدود أنحرون وحاكم أنك أنا غريم حاكم ولو أرداء فسألوه لو بيها بحنيفه إيه كن إيه كنت جيداً يقول إن تهنده إيه كنت حد يعني وحلي يدورها وحيقه فعلا يدورها ان يعني اوه دمان مضموط دلو اكتو ان لا دلو دلو دلو اتو سياد لصوب بيو وما دي سيوني لصوبة يصبح حاسي جري وحاسي بوسكاس استرادية انا مخبطة اه انتواه اه رجعي جري <تكتب> ولا على احدي لا اتولي على اثناني في الحكومة الحكومة سعى الصلاة نحايا يا لي انت وحديثي ما هنفوه هذا نصوبا يا صلوات الله عزيزي وسلامه السجن سلو. اتق الله الهي كعب سبا اتق المحارمة وحياه الهي حرم كعب سبا على كل حال ماهان وحواهي تطمعوني شيئا ولما دعناه حي إجماعه بأسكول عاي مينك أو وحاضين أما خيانه دي سوبي غنيه بما شيئا دي كان زكا دي سوخها دي خيانه أسوبيه أو دي رابطي زكا دي فواجه تأسكسو خاضه كي ما دعيشه غنيه ما دي لكاني أو مسلمين هاي هي خيانه كسوبيه كل دمان تودي وحاو كواجوة اجمعوا هي قيبس كهورتي زكادا سؤالوني كهورت تعالى قيونين وحي خيانا سلسوبي انا سأليو وحي قسمة الهورت بعد قيبك بعد القسمة قبل القسمة انا وحي السوقاتي اوزائف كأهاي انا سأليك واجوة شافئة سوائز انا ايليها امام شارجها السخوة مالك اتنو اول حيلي ساس عمل رسول اليها مالك وعازميها امام خمسكي يصبحها وعيسو الهيري, الهيري وصدقيها محاية لقصية من الكيز المره. كيف يعني تصدقيها قال لي مالك اولو غير كيزي وحليها ايليه ان ساس تصدقيها انتوا سافعي معلوم ان امر الله الله ادلوا الله والسلام عليه اجمعين انت تدخل محارما وحيالك اله حرمي دومي قدكتمه معناك عبصو هو قدكتمه معنى وحي اله الحرمي ودعي ديز قدكتمه انت الهك حرم دل. يعني انادكو لا عديد خبيراو معنا ايه تكون اهاتيلي اعبدانوناسي ذكتو عبادة بنا اهاتيلي نحايا الي حدين العيشي وحي الهي كحرم التأبيراتي وحاكا لازم انادسو بشد وحي لاتو فرضي يعني انادسو بشد وحي لاتو فرضي نحا لم تقلوه صروق سحي فضادي و أذي أعماش الوليائي والوليائي إلي أهاتت نظيف أي كايسا أي نظيف كايسا وحياوها أولورا على هاي حي... نن نظيف كايسا يقول يرؤوا عباد بإلهي كمده وإلهي عباد يسأه وترمى ويرؤوا إلهي عباد يقول بارك الذي ولاه نيسه من قصي وحاسن بن عارقه مطياس او هلله اليك هر مقدار سد دخل اله ابوده وعباد قد وينه سميت وكاس من ذهب وحاسن مشن عنائمه المظانه وخدمه الشيء ينير وواجب يعني خفها وحاشكم ظها وين ولهي مالها وين جاسيي الول يعني كذا شي حرام وكدير هذا ساس كدير وربا وقناع غاض بماكي ومعنى قناع غاض من قسم الله الى في جميلك اضياء وحياوها الي اسكسي Ruzgi'ah, ruzgi'ah ilahe gheb kusii O massib kaad ilahe kaiehlai Kass, kuhanea ghaadu Kassi oogolla oogneab, kuhanea gheb kaiehlai Yer'i baadam Allah abadu, kheb kheer Allah kaiehlai Woha ilahe massib aham kaiehlai O, asusii, kuhanea ghaadu Adiasas, kuhanea ghaadu تكون هذا آتا اغنى الناس دبتك او ديخ بغنى اد آتا نحايل انك غناء بكشي الهي سيك غناء ام حاليري ليس الغناء بخسط العرض يعني ماءها مال بغنان تيسي تنادمه ماءها ولكن الغناء تنادمه غنى, غنى النفس نفتة داخلين نفتة انهي دي حد او يعني ات عبسين فغري او اليه وعيشو سيك وقعان غاني ييسد وعين توتاني ات لبيني ييسد او فقيري سعيس ليهن هيكا تنادئبه تنادئبه مدنبه محلو جريها ان فغري ات عبسنين او مال اليهكو سيه فغري كعبسي ييسد وحنا تهيبه ونلغط كيوحونا بتاهاي لكي فغريك عبسهايو فقير كيوحو وايه هي قناعة ده غنى واي. بالله وايه جد كيدي وحي قناعة هنه هولي قديسي اوخ هل عيسد وحيلوشي وحوايه فغري وايه دنو اللي وايه هاي اللي كان قناعا قادمين ولي بدرجايو هي يا الهي قناعه عز يتناذه بيوم العيسى غير فريه منبه بلا محاسبيه قناعه دي قناعه ابن هان يهني يا ذو خراعي وخاش يو اطلب في بنيرت محيا النبي عليه الصلاه والسلام السعد الدين عيسى عن قد الدنيا انت منهم <تصفيق> على كل حال مولبا وحاكو عين الله فكيسي او عاغل اه زغي يا الهي قيب حقيس اناسي زغي قيب حقيس اناسي قيب ايمال بمن قيب الهي حقيسي كهم يدوا اياه معايا ال الهي دا ونحن قسمنا بينهم ونحيش الطاول ايوه نصيب الهي حقيسي علمكم حرنة عاغلكم حرنة همم <تصفح> همم الليكم مخهرنا خلوكم مخدرنا او يعني وحده ان اولين ايل ماك بديه انتهى سر انتهى اليوم انتهى يعني المال انتهى وادي سابورتيسكو ماي الواي غير الانسان يعني اندهاب كيز انتهى ودولك اسم العصار واحدة جميلة من قعيفة وحبا أصيئين على حساب سوردقار وقصي يعني أشقائي وعي أصيائي على حساب سوردقار بعصوصوبها سو سو أو توتوسها على بدراء هذه لأغلكم محرنة أغلكم محرنة أغلكم محرنة أغلكم محرنة يعني همار بلعرض غليها كتغنة انتوا هاي انت كلي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وحكمه و بالي إلهي قدر جيسا و قدر جيسا أمورت أنه مشاعر إلهي مشيئة ديس أن يكسو عيسا و قصيها و أكبر من قدر عقليا قدر كسبة قدر كسبة و يعني بهاي من مناولة دون مناولة لحين من حي الدنيا من حي أحوالي خبتان و أنا مغزوغ و قدر أهو واحسن وانا اجي الى جارحي جارك في دمشق هذه وانا اجي رصوب من يحل السور طيب في علمك بك وانا اجي وحوايك ابي في الجاره يو وحي الدنيا ان الجاره حرف اهم تكون هاتين امان وامانك حدد ابويا الصمان اتنصب بكريم بكادي كرات الشوط بكادي كعلي هادين ومعاد رزقادي ابي احما الزق بالين او حساسك اي اتهام او لكن بكادي كراو هادوش اسني ضد انتي إليه فرد كهذا سيلو حقيس إليه إليه فرد كهذا سيلو سورك معلومة عدد إحسان وصوب الكريم واناق صوب الكريم يبقى عدد الكريم وانتو سيد علي غوكيزم عزي الناس أبناء محسنونة أبناء مع السنونا معناها وحواهي وحالوا نشبهها وحيطينوا ايهين ويشبوا سهايا لها سيويد الامهين أفعاش حسنة ذي إحسان وأسمعني أنت واتن عبرية عسينيكا إحسان وحواهي منا خفتا وحيكو الكيس هاي كبنا نصبحيه أقل من ما له أصحاته وأحب عن ما اثر بدك وجعله ومعنا اجعله احبك جعله معنا ضدك وراني غضله ما تحب النفس كان ساعي وحب اجعش يدك وطلال هذه اللي وحسك معنا أرالي أرالي أرالي أرالي أسددك ما تقرد من نفسك ما ترى أرالي ويتي أدعو أدعو شيء أدعو جعاشي تخرج على أخيرا تكون أهاته مركزه مسلم آهاته ومسلم كامل آه في الإسلام الإيمان لما كمتخلمين تعلمه الكلام أي كلب العيان لما يكلمين العديث عن بلد قلائم لكن أهل السنة والجماعة هاي المحايلين اسلام طالما لقب vibe كمال ايميل وكمال اسلام اير بلاي مها لما لقب لما لا تفنوا انا لو ايمان اسلام تفنوا انا نبغى في الشير بودكاست ايش معنى له ايه اللي مراد اني حل له ايمان كاسلام نوع, نوع اسمهان اذا اراد اصنعني وعلي اهان ماذا اصنعي احفاس صدى او حسر سبي صدى صمى استغفار صدى ايه مخسنى وعلى صور بغداد انا على صور منعي الغرمي وآثري بغداد وغدود لقى الدكانك بغفقتين دكانك هذه بغفقتين مجوامين بعد رحان إلي يساء الحمد لله الحمد لله رحان إله وحمد لله, لله فقشتين دقائك يتالي بقول لغة لن وغدودتين ما فيه مني فيه أثر وغدود شلاهي معايا المبتيلة خير أن وضعوني يساء المسلمين جي قبتي مكفيري من الناس انا كلي وحي اوفكتي كلي العمد الله مري ياسبك ايه محاقه يعني تتراد دي باسود دي الاحسان والله انك اتوبك لما ياسبك لأ ودنبي ياسمالك انقالي او قدتك انفيري من يعني دبكي يقاري ودفتي كلي انفير صديو انك وحمد الى دنبي الاحسان الله ياسبك الله وصينا ولا تفضل بيحتها دواعة مركبة لدنيها الهري وليها الحمر موينة لدنيها ومكان أرني وصفر جدا أعمالها خبيع الحمر لنا ولا مال هيد إليها أن الله جريه إليها والله في الله كان بري عمر للسيدة منذيرها للسول سوري أبو راس وقتكيس يعني هذا كان القران ويعني لدني حمر موينة بل بل الله في جريه وحنا أريد أن دركيسه الحمد لله يعني وقتكي وحا أتقني جالبا وحا أتقني بريطانيا وحا أتقني وحا أتقني معها كلاعي علشان شكري جيسها معها إنت قالت الدميس مفيرها لا إلهي لله كاس يحبني بياني إنت قالت الدميس مفيرها ها إلي أسيري أمو كلاعي من جوا أي, أي لي سواء أخذي سام ولا يليغها لا إلهي وإليها بريبي الحمد لله تبت ركوة الرحمن قافل المواهي ومعني لنفسك ما تحبوا له وأحب يعني وأحب معسري للناس تدك وجعلها ما تحبوا لنفسك معناتك مواهي هذا ليه خير أشخو جعلها أنت نقول أجعله يا حقسان تدك وحيد نفتا أولي عيسد نقنع معناتك مواهي يعني عبيره وحيد نفتا أولي عيسد تدك نقنعه غير كاد نقنع وهن اختاده ان سو غير ادن عاسد بس الى قال نعم معناها فور مفهوم كان الاول تقيم حالك تكون عبد المناسق ولا هي وراتك أنا... و... تبثك قصرك حببي منك محايلي فان تفرت ضحكك قصرك بدان تموت القلب قلبي لا اشاء قلب ابتلاء و عاين ها هي تبثك وصل هبدنين ضحكي هبدنين ضحك ابوكسرنا ضحك هبدنين معايا فانه ضحكه وصله وصله بينه وضحكي وصل بني انت نيته القلب قلبي جاي دشه قلبي يا بحك ضحك فوق دوام او بالديانه في ده يومين منين عملت نافتي سي منافق وحام فعايا وحام فعايا وكما حام وشين إستاريونيكا وحن واكاسي نولو شيسي يو يعني يو أفتين كيسي كله وحوايا خير والبوايا نوت كيسي وحوايا يعني خاسوها نادة كله شرواها معايها فنولو شيسي يا يو قيسي ينقل كيسي يقرى كيسي اي ابو رحيم الكلم الجديد فيطان قدم على غاله امرت قوس لها بسنين مع داني ثلاثه من البحر ولا تمشي 100 عربن ولا عماله عنيك حديث غير واد يا ابو مليق مولعنا فياني ذلث تعطرد دهته عجب يا ابو عامر خصم ولا تمشي لك اعطي عنير محاجر انا ولا تنسى العماله عنيك رفض العماله تصد عماله عنيك عمال فإن مالك ما غدمت مالك هذي كأذي يؤهر مرساتي أو بحستي كاسا عرفويا ومال غيرك لما أخذت بعد قرار قريت موسى خدا غريت او سني انه مصالح ما ايه درداء غالقون بسامن اهو موسى و اهو هو اليك عديها يلي اهو طه رح رح غدا الديجا مرمحنا عليه السلامة والسلام قصر لكن قصر ضمن معه يعني هو حسو خسنة على سبيل يعني انه جائز اسيه مركو مر وحيد غاح غاح غاح غاح دا ماه ما باب لامير محسو باب صوفي هم مره باب لامير غاح غاح تيو مبتسما ايه ابتسامها مبتسما ترجو ندا نواجده بورنطونير ها بورنطونير الملاك باب علاش انا ما بغيت نخسر فيه هذا يعني ميمو ما وشفايو ايه مو ثابت و هي تبدل الكفي الاعدادات يعني الـ الـ يا ضمان اما ظهر هذا ما ضمانه كتراد برو سوايه تويس برو سوايه ما تعرفش اني نسيت بعمل وكاس كاين شيء خوش لا ولا يعني شيء خوش ليساء من او معيسي او نار او يعني يقيني انا نار جرت يقيني هايو سيسي قوصلة من او مضعيسي موت او مضعيسي اناس جرو يقينس هايو اسلم هايو اوك سيسي فرها من من مضعيسي او مضعيسي او حيابلة من يعني قدرت الهي يقيني كيف يعني اصنوها فنديوك رمس عالي هوه اتقوا دعوة المظلومين انوا يسألوا ما عشان لا تفتنى بالحال دحكاء فإنك سلت بركي فصل بنامتا تميت القلبة قلبية الدشاء فصلك على بسنين ايدي الماها الله ما صل على سيدنا ما على آله وصحبه وصنمه اللهم لا تجعلنا من الذين اتبعوا المنع والسلوى بربجل بن شعيب يسروا عشر معيه كريما صلوات الله وسلامه على علي والحسن بتقي دعوه المظلوم فان الله يسام الله تعالى حقه وان الله تعالى منع لا حق حقه صوبانها أصول خباوة يا سيدنا علي هذه أشياء يعني أنت مصلفة إمامك سيودي علي وكتري يعني وحقول عنها لهاي إنا لها سحصوا وحصلتني وين الحديث ياك تذكرني اه او يعني هند وبرنديات عطونا 2000 يوم وخلصوا من صوتي هيا ليك تجيب لي زول معاها ثوالت قزو طير ان شاء الله تعالى الحديث حديث منا صرتوني 141 يا علي اثلني الله التقي اقصد يا علي عليو هذا مرتسه دعوه المظلومين دعوه المظلومين لكابون دومس. مرتس لكابون والظلم زي اواقي التعص هو كاب ادي ظلم زي اواقي التعصو في يا علي سيد عليو دعوه المظلومين من مصنفك لعسكران في طريق اي خفوس كهاضه وراء خداوية واحد يا ناك ملين غشيي سيدنا علي أصلى خداوية حسنو ري علي دعوة المضلومة حسنو سنكو أقول يا علي حسنو ري اتقي خعبصو دعوة المضلومة ليو كمضلومة هواتيسي خعبصو هو كبيراو يا نشو هوارة كبيراو دول ميلا هواتيدي كعبصانو مصدقية على الجوجية اشديد مقامه صبت صبت والظلمة في هذا المقام تهديه مصدق الجوجية معنا الظلمة يعني الظلمة كبيراو الله ولا كاف مضمونك ان كان الظلمة كا سيدة عوديسة سي كبيراو معنا هواب كيسي هوابك وملء والظلمة هديسة ميليم حسنا بهواب يعني انه كان الظلمة يقول دعيها يقول دعيها يقول دعيها معناها هوارتيسي واحد لكاذ ظل في يعني هوارتيسي كديراو اي كعرصوك بأي وجه موضوع ديراو معناها يناد حقيسي اتحوكت حوصي ليها اتحوكت امسي اتمتت انت اوها وحالا غاروا دعيها يقول دعيها يقول دعيسك حدي حد حقتك كشي و عبد المصيمه وعلي حقيس و نخدي عما زي ناقصه و ليش نهايه يمرض او صدرو مع ينعد او مع ما كان يزيد معايا لاديع الدين الدين يزيد وكو حواره حواتز الى الله واجب ا هذا عسوه عن مجاهرا بالعشيانك وعشيانكي سي تجاريه بهاهب والعفيني بقى هانيه قال بقى هادو حكا قال هادو حديسكو حوارو حوار تيسي إلهي وأجيباه ملسوع لي هايو الله هاي حديسي البدناعي ما دون انجل يا رعزا وكسيسان ايه ايه هنا كسيسرا محايا يلي فإنما يسأل الله إليه وكسؤالا يسأل من شاء اللهم من كع وحكلا ما هي حس... الله تعالى حقه نسال من طول البغم من الله اله استوى تعالى شان شان نشكر هاي حق حق استوى وحكل اله استوى ما له حفظ ففاعلك الله من يسال الله تعالى المجنون وفاعلك فاعلم يسال الرجل الواحد ان المجنون قصد الرهاء ماذا الكفو واحد في طوالكم فانما ان كلمه يسأل الله اله خطوه حقه حقيسي معنى شيء قول الشوق واجلي اصلاح هاي او <تصفيق> ني كحسين كيس كي لدبي اشكو هاي فلا الله يقبل عنا الله تعالى شان مشار ذكر هاي لمن ابن عربي ما ذ حق في حفظ ساعد هاي حق وعزيز مين حي الله ايه الله حق حاكم عادل واه محا <تصفيق> سو اراري حديث كانوا نهاي اله بعد وادي حصون وادي كيف دوجي الاول راني فيها ورا حداه محا سو اراري حديث ثلاث وز ابراهيم محافظ جماعه اي هل ملك المصلي من بغركة إليها الله خباه هو. صحيح إدراني ما ليسه يقول عنه ليسه يقول عنه ليسه جيري أنا أنا الشاي الملك المسلد المبتل المغرور أنا ومقوص الدرن إني أدوني أد أروسك لكله ومقوص الدرن بعض يالي الاب بعض يالي تلا دينش وفي ستد صار ليه لكن عنقوص به بعهتك التروت دعني دعوة إليه المغلوم لأي من دولة كاستو وطور إليه صدى للنبيه المغلوم وأقول له خداوة حديث كأنه على وسوق رسوعه في إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة المغلوم يعني إناد الغرور كده خاص أهم أنا آه مغعيسي لك أو مغلومك أو رب سي ابي علس ان كو انا لا اله الا الله لا ارجها علم ما يو نق ما يو يعني كافر من كافر حديث باهاتو انا كل حال مثل مظلوم فحق سي الهه ظالم في رب يغوص وغارب في طب بنميل مع حسبتي شو جوه نادي محاسب خدم على وظبتي يومي لجموها لي وحكست بكبتي انا الدنيا قزيه والمنابه مش صعب لا بدنا من الضمعه والمسكين والضعيف في ايه وقال لها الهية أمر في الهي منه ورآن كيف اكتشفه شيء أمان يذهب المطبرة إلى دعاه وكشف السوق إله برهي الهي عبد الله بن سلامه السليم مركي الهي ملاعك تأسطولي ملاعك ملاعك الأغاتي إلا صدقه قرقيسي وآتري يا ربنا ربنا مع من أنت أدل يالله جرتاه قال إليه محاسبه مع المظلومي أنا المظلوم كل الدنيا ولا بعيف السبيل أو حقي سلقاتي كاس على الجراء مظلومه شو بكهيركو دعويني محاكو يالك يكسو دعوينه في ليعس كوتور مرتع اللي أجيبه صادق المصدوق الشيوه يا صلى الله عليه وسلم اسمها صون غاية ماها دمان والله سغريه بفله فيديها ها command respect معنا دعنا نستعيذ تو دعنا له قهي ما من لا دايهاه عوض حوار تمر حوار هو في القليس ما هين بدق قالوا اغبلا والله جيدا تهدفوا مال ناس ضوايه يا ربنا مع من انت قال مع مظلوم حتى يؤدي الى حقوق مظلومه مجئ تقيسه علي وغلون بله اصول الجراحه تمام هو نبدا صلوات الله والسلام على المعصوب خطه الله امم هذني فوريه صدقوا هاي عك بالاسود ذهبي بخصصه اروري بطريقتين تخط الضريات درات دي يا امم سورودي أسور الدروايي يا علي أسور الدروايي تعاونها تعاونها هؤلاء أهل هاي في غوايذة كنتمت أنا فرشاوة أنا فرشاوة عندنا صدوق هاي الشيعة بأعيان توروك تادرات دادي يا عمي أسوكلافي مؤلفك من سورودي أها رضي الله تعالى عنه وعما وحاسوكلافي خاصة يا علي علي أسوكلافي معيه جوايا بس اسئل حدنا صلوات الله وسلام عليه وحسدي احضر الله <تصفيق> الى الله كعب صبا الله كعب صبا باي سبريمان تسفأت يا كل يا الله كعب صبا سفاة العظمة ربي او اسفره كل مستيه كعب صبا جمعي ومذكرة كاري التقويم